أوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءا حسن ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتح فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم وان تعود نعد